الصوتية الثالثة من كتاب إدارة التوحش في المبحث الثالث الفصل السادس فهم قواعد اللعبة السياسية للمخالفين والمجاورين جيدا والتحرك في مواجهتها والتعامل معها بسياسة شرعية نحن نحث على أن يكون أغلب قادة الحركة الإسلامية قادة عسكريين او عندهم قدرة على القتال في الصف على الأقل كذلك أيضاً نحث على أن يعمل هؤلاء القادة على إتقان علم السياسة كإتقان العلم العسكري سواء بسواء خلال مسيرتنا الطويلة بين انتصارات وهزائم بين الدماء والأشلاء والجماجم ذهبت بعض الحركات واستمرت بعض الحركات فإذا تأملنا العامل المشترك للحركات التي استمرت نجده العمل السياسي بجانب العمل العسكري نعم بعض من هؤلاء تعاطى السياسة بطريقة غير شرعية في بعض مواقفه وأثمرت له البقاء ونعم هو بقاء محقت منه البركة إلا أنه كذلك هناك من فهم سياسة الأعداء والمجاورين من الحركات الإسلامية الأخرى وتعامل معها بسياسة شرعية فأثمرت كيانا يزداد ببركة العمل لنصرة الدين وبركة عدم مخالفة الشرع نقاء وثباتا ورفعة مرحلة بعد مرحلة والحمد لله أما مصير الحركات التي قامت بالجهاد والقتال والعمل العسكري وتجاهلت السياسة واعتبرتها رجساً من عمل الشيطان أو تلك التي أوغلت في تعاطي الأساليب السياسية الغير شرعية بل وخاضت في سياسات كفرية فكان مصير هؤلاء وهؤلاء للأسف أنهم غدوا مطية لقوى الكفر والردة ليقطفوا ثمار الجهاد إن العمل السياسي مهم جدا وخطير حتى قال أحدهم إن خطأ سياسياً واحداً أو خمعاقبة من مئة خطأ عسكري وهذا القول على ما فيه من مبالغة كبيرة إلا أنه صحيح بقدر ما يبين من خطورة الخطأ السياسي نعم بعضنا عندما يشاهد ما عليه القوم من عفن في مواقفهم السياسية ويجد فقدان القوم للأخلاق والإنسانية واتباع الأساليب الشيطانية المليئة بالخداع والكذب والتآمر والخيانة عندما يشاهد بعضنا كل ذلك يجنح إلى التعفف عن الخوض في حضيض هؤلاء السياسي إلا أنه لم يكن ينبغي علينا هجر السياسة كذلك هناك من خاض العمل السياسي المنضبط على قدر علمه بجانب العمل العسكري، إلا أنه للأسف لم يفهم حتى الآن حقيقة اللعبة السياسة عند الأعداء والمجاورين. إن الاهتمام بفهم قواعد اللعبة السياسية والواقع السياسي للأعداء والمجاورين، ومن ثم إتقان العمل السياسي المنضبط بالسياسة الشرعية، في مواجهة هذا الواقع لا يقل أهمية عن العمل العسكري خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا أن لحظة قطف الثمرة وهي اللحظة التي تعتبر حصيلة التضحيات التي قدمها المجاهدون في عقود طويلة هي لحظة ناتجة عن ضربة سياسية وقرار سياسي حاسم نعم يسبقها بل ويلازمها ضربات عسكرية لكن اللحظة الأخيرة والمصير يعتمدان على إدارة سياسية متقنة، بل إن المسيرة القتالية كلها تحتاج إلى إدارة سياسية جيدة حتى تتحقق أفضل النتائج، هذا مع ملاحظة هامة جدا. أن كل إشارة في هذه الفقرة إلى الإدارة السياسية مقصود بها أن يكون القرار السياسي صادر من القائد العسكري، بل الإدارة السياسية كلها او أغلبها، ينبغي أن تكون من المقاتلين من مساعدي القادة العسكريين وجنودهم فكل هؤلاء هم منعنيتهم بالاهتمام بدراسة الجانب السياسي فالمعركة معركتهم قبل أن تكون معركة غيرهم فينبغي التأكيد على خطورة ترك القرار السياسي بأيدي من لا يخوض المعارك العسكرية تحت أي حجة وهنا سيأتي باختصار نبذة عن قواعد اللعبة السياسية للأعداء والمجاورين ونحن نطرح هذه القواعد لا لنستفيد منها ونجاريهم في تطبيقها والعياذ بالله كما تفعل كثير من الحركات البدعية ولكن لنعرف منطلقات القوم ونتعامل معها تبعا للسياسة الشرعية بعد ذلك سنطرح بعض النقاط التطبيقية لأهميتها إلا أن النقاط الهمة كثيرة وحسبنا أننا في هذه العجالة نكون قد وضعنا الشباب المجاهد على أول الطريق للدراسة والممارسة اعتمدت في تحرير بعض أجزاء الفصل الخاص بالسياسة على مذكرة لأحد الدارسين من التيارات الإسلامية هذه المذكرة بها أخطاء كثيرة فقمت بالاستفادة بما فيها من حقائق مجردة ووظفت هذا في استكمال بيان تلك النقطة المنطلق الذي يحرك الأعداء منطلق مادي فعقيدة الصراع عند أهل الكفر والردة عقيدة مدية دنيوية في أغلب بنائها فإن كان لهم دوافع دنيوية يسترونها بدوافع دينية أو حضارية كاذبة ومزعومة وأن العامل العقدية التقليدية فيها ليس العامل الوحيد فهو يعتبر أحد عوامل دفعهم للمعركة وقد يعتبر بالنسبة للأتباع الجهالي عندهم دافعا قويا إلا أن وقود تحركهم هو المصالح المادية والرغبة في البقاء فهم يصارعون من أجل ذلك، وليس أي بقاء، بل البقاء الذي يضمن لهم حياة رفاهية والترف بدون منغصات، ولحلفائهم ومن يدعمهم ليستمروا ويصبروا في تحالفهم معهم، مدامت المصلحة متحققة بذلك التحالف، فيجب أن نعي ذلك جيدا لذلك فأهم مبادئهم السياسية هو مبدأ المصلحة، وهذا المبدأ لديهم لا يخضع مطلقاً لأي قيمة أخلاقية، بل إن كل المبادئ الأخرى تتبعه، الصداقة أو العداوة، السلم أو الحرب، تتحدد جميعا طبقا للمصلحة ولخص الساسة الغرب ذلك في شعار يقول ليس في السياسة عداوة دائمة أو صداقة دائمة ولكن هناك مصالح دائمة ولذلك فقد كان اختلاف المصالح فيما بينهم دافعا لأشد الحروب دموية إلا أن ذلك لا ينسينا حقيقة أن العداء المشترك للإسلام يشكل أرضية عمل مشترك بين مال للكفر والردة المختلفة لكننا نستطيع أن نقول كذلك أن تحالفهم الأيديولوجي ضد الإسلام هو تحالف هش ومحدود بسقف المصالح المادية لكل طرف منهم لذلك ينبغي أن نبني خططنا العسكرية والسياسية بعد فهم جيد وتقدير لسقف المصلح التي يحد حركة كل عدو من أعدائنا وأن نعمل على توسيع فجوة المصالح بين الأطراف المعادية فلا بد أن تكون خريطة المصالح واضحة في ذهن قادة العمل لدينا وهي خريطة مهمة بنفس درجة أهمية الخرائط العسكرية ونستطيع أن نقول أن الصفقة هي طابع سياسة العدو لأن البديل عن الصفقات الناجحة لديهم وحتى لو حققت لهم مكاسباً جزئية فقط هو الحرب المستمرة التي قد تسحق جميع المصالح لذلك هم يطلقون على السياسة أنها فن الممكن أما إصرارهم على استمرار الحرب فذلك فقط عندما يظنون أن الخصم ضعيف ويمكن سحق إرادته لذلك كله فعند وجود مقاومة عنيفة تكون فيها عملية الغزو باهظة التكاليف وغير مجدية فتبدأ أطراف التحالف في الانسحاب واحدا بعد الآخر مؤثرة السلامة أو تأجيل الصدام إلى ظروف أخرى مناسبة وطبيعة الصفقة لدى الأعداء ليس لها صفة الثبات لأنها مجرد عكاس لموازين القوة في لحظة معينة وتلك الموازين عرضة دائما للتغيير وبالتالي يتم نقض المعاهدات السياسية أو الصفقات بشكل منتظم وبالطبع غير أخلاقي بل إن احترام الصفقة المعقودة أمر يتم انتهاكه في معظم الأحوال في أقرب فرصة إذا كانت نتائج ذلك النقد أكبر من نتائج الالتزام بالعهد وكذلك عقد صفقات متناقضة مع اطراف ذات مصالح متعارضة وفي وقت واحد هو عمل روتيني في الغابة السياسية قد يبيع أحد الأطراف قراره السياسي وجميع مصالح كيانه وأمته لأسباب عديدة منها عدم جدارته بخوض المعترك السياسي لضعف كيانه وأقرب مثال على ذلك هي تلك الحركات الإسلامية المهترئة أو لكونه لا يمثل إلا نفسه ومطامحه الخاصة معزولا عن قواعده الشعبية أو أمته وأقرب مثال على ذلك حكام المنطقة العربية عامة هذه بعض سمات وطبيعة الموقف السياسي للأعداء والتي لها تأثير مباشر على الصراع بين الإسلام وأعدائه أما المجاورون من الحركات الإسلامية الأخرى فسياستهم تقوم على خليط من السياسة الشرعية ونفس مبادئ السياسة الأعداء خاصة مبدأ المصلحة مع تحريف النصوص لإيهام الناس أن خليطهم هذا من السياسة الشرعية المشروعة ولا شك أن البعض قد يستغرب من قدرتهم على المناورة السياسية وعقد الصفقات مع عدم وجود قوة عسكرية لديهم ولكن المتأملي يجد أنهم يناورون بما لديهم من أعداد رقمية من الشباب والتي تشكل خطرا في حالة واحدة ما لو زالت قياداتهم من الساحة بسبب أنهم لا قيمة حقيقية لهم، وانفرط عقد هؤلاء الشباب، فالخوف لدى الأعداء أن ينضم هذا الشباب إلى المجاهدين، ولكن ما نريد أن نبينه هنا أن أهم مبدأ يناور من أجله المجاورون وأكبر مصلحة يبيعون الدين، وكل المصالح الشرعية من أجلها هي البقاء، البقاء، البقاء، وبالطبع كل ما سبق إشارات، وعلى القيادة والقواعد التوسع قدر الإمكان ليفهم بعمق سياسات الفريقين، وأن تكون دراسته بعيدة عن نمطية أن العدو يتحرك تبعا لدوافع دينية فقط خاصة أنه سيجد دافع الدين لدى كثير من أطراف العدو ثانويا أو مضمحلا كذلك على الدارس الذي سيؤهل للعمل في اللجان السياسية بجانب عمله العسكري أن تكون له قراءات جيدة في التأريخ مع قدرة على التمحيص وقراءات في علم النفس وينبغي عليه دراسة علم الاجتماع ويركز فيه على دراسة ما يتعلق بدور القبائل والعشائر في عالمنا العربي والإسلامي والفارق بين العصبية المحمودة والعصبية المذمومة وما أحدثه النظام الجاهلي المعاصر في بنية القبائل وعمله على تفتيتها وتذويبها في المؤسسات المدنية المعاصرة أو الانحراف بها إلى العصبية الجاهلية نعيد ونؤكد أن علينا مواجهة سياسات العدو والمجاورين بسياسة شرعية منضبطة ولكن لنا على ذلك ملاحظة هامة يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السياسة الشرعية من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيها أولى من أخذها من آراء الرجال فهذا لون وتلك لون وبالله التوفيق وفي هذا النص يبين ابن القيم أن أخذ أمور السياسة الشرعية من السنة أولى ولم يقل يجب وحتى لا يفهم البعض هذه النقطة بالخطأ ننقل للإمام ابن القيم هذا النقل من موضع أخر فيه توضيح أكثر يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكيمة وقال ابن عقيل السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة انتهى كلام ابن القيم ومن ذلك نعرف غلط من يطالب بالنص الشرعي الذي يدل على ما يقرره الأمير من أمور السياسة الشرعية التي هي من واجباته والتي يستعين فيها بمشاورة أهل الحل والعقد من أهل الدين ممن لهم خبرة في أمور الدنيا هناك بعض النقاط الهامة سأنبه عليها ثم سأختم بوضع مثال تطبيقي لجزئية هامة أعتبرها من أهم ما يستفاد من دراسة وفهم الجوانب السياسية للمعركة مع التنبيه على أن المثال التطبيقي الذي سأورده ما هو إلا مثال لذلك فالتعديل فيه عند التطبيق أو حتى اختيار عناصر مختلفة تماماً عن عناصره هو أمر راجع للقيادات الميدانية سواء القيادة العليا أو قيادات المناطق أولاً لا يكفي أن تكون القيادة السياسية المسلمة على مستوى عال يمكنها من العمل السياسي رفيع المستوى بل بد أن تكون القواعد الإسلامية على مستوى رفيع وقدر عال من الإدراك وأيضا المشاركة في اتخاذ القرار السياسي خاصة إذا كان على درجة من الخطورة المصيرية أو التابعات الثقيلة وغالبا ما تكون الثقة في القيادة هي الفيصل في قبول قراراتها السياسية المصيرية ولنا بما حدث في صلح الحديبية مثال وبطبيعة الحال الثقة في عصرنا ينبغي أن تكون ثقة مبنية على معطيات ثابتة لقيادة تم اختبار صدقها عمليا وفي شتى الميادين وهذا غير ثقة الإمعات في قيادات لم تختبر ميدانياً ولكن تجيد التظاهر وإخضاع الغير بشتى المؤثرات بما فيها الكذب والدجل كذلك العمل على الارتقاء بالقواعد بحيث يكونون على قدر عال من الإدراك للوعي السياسي يؤدي إلى سهولة تفهمهم وقبولهم القرارات السياسية المصيرية التي تصدر عن القيادة اثنان المجاورون كحركة الإخوان المسلمين وما جد على الساحة من مقلديهم ممن يطلقون على أنفسهم التيار السلفية الإصلاحي يتفقون في سياساتهم في نقاط كثيرة ولكن يختلفون في بعض النقاط القليلة والتي ينبغي فهمها جيدا عند التعامل معهم فهذه الفروق قد تصلح كمفتاح لتحليل مواقف كل منهم وتوقع ما سيقومون به تجاه الأحداث كذلك لهم بعض الأمثلة السابقة في السياسة الشرعية ثلاثة من أهم فوائد الدراسات السياسية هي تحديد ردود الفعل تجاه أي خطوة نخطط للقيام بها ومن ثم المضي قدما في القيام بها أو تأجيلها للظرف المناسب أو تهيئة الأوضاع لها لتكون مناسبة ومن ذلك تحديد بمن من فئات العدو نبدأ ولذلك ينبغي لكل مجموعة ان تضع قائمة بجميع الأعداء المستهدفين في نطاقها مرتبة تبعا لخطورة كل منهم وأهمية وضعهم أعلى سلم المواجهة وارد الفعل المتوقع عند بدء العمليات تجاه كل فئة منهم وكيف نجعل الفئة المستهدفة تجاهر بالإجرام الذي كانت تستره مما يجعل استهدافها مبررا أمام الجماهير أربعة نبهت في هذا الفصل على أهمية فهم اللعبة السياسية للأعداء والمجاورين وإتقان فن السياسة للتعامل معها بسياسة شرعية إلا أنه لا ينبغي إغفال دراسة وفهم السياسة الشرعية في التعامل مع الصف المجاهد ومع المستجبين من الأعداء عندما يدخلون إلى الصف المسلم، بل أحياناً قد يدخلون إلى الصف المجاهد مباشرةً نتعلم كيف نتصرف إذا خرج من بيننا، وفي صفنا خوارج أو بغاة أو مرتدون أو من يطلب ذات أنواط أو من يطلب وضع تشريع ينظم العمل يشمل مخالفة لنصوص شرعية أو يطالب بالانضمام إلى الأمم المتحدة، كذلك إذا خرج من بيننا من يشرب الخمر أو ما يستوجب حداً، فكل هذه الأصناف متوقعة خاصة أن عملنا مبني على أن يكون جهادنا جهاد أمة وليس جهاد حركة وخروج مثل هذه الأصناف أثناء المعركة ينشئ أوضاعا في غاية الحساسية والتعقيد والتعامل معها لا يكون بالأدلة الشرعية التي تخص دولة مستقرة وإنما بسياسة شرعية دقيقة مأخوذة من طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه مع التنبه حتى لا نخرج بفقه هذه المسائل لطرائق أصحاب تمييع الأحكام والدين بل والتنبيه الدائم بعد إخراج احكام منضبطة لهذه المسائل على أنها أحكام استثنائية في بعض الأحيان وتخص وقائع أعيان خمسة، بنية العدو البشرية ضعيفة قتاليا وإنما يعوض ذلك باستخدام المعدات وهذه لا يمكن الاعتماد عليه على الدوام كذلك يعمل العدو على تعويض ذلك بالهالة الإعلامية الكاذبة واستخدام المكر الإعلامي أثناء كل حركة من تحركاته وفي مواجهة أي تحرك من جهه المجاهدين لذلك ففهم السياسة الإعلامية للخصوم والتعامل معها هام جدا في كسب المعركة العسكرية والسياسية ومن أهم ما يساعد على نجاح سياستنا الإعلامية هو أن تصل موادنا الإعلامية إلى مستهدفيها ومن الملاحظ على بعض اللجان الإعلامية في مراحل سابقة فشلهم في ان تصل المادة الإعلامية إلى الفئات المستهدفة خاصة تلك المادة التي تستهدف فئة الناس والشعوب بحيث أصبح في الغالب من تصل إليهم المواد الإعلامية هم فئة النخبة فقط في حين أن حركات غير إسلامية عديدة نجحت في أن تصل بياناتها وموادها الإعلامية لكل بيت وفئة عمرية لذلك لا ينبغي إغفال تلك النقطة الهامة خاصة أننا نريد أن يصل للناس بوضوح مواقفنا الشرعية العسكرية والسياسية وتبريرها الشرعي والعقلي وأنها في مصلحة الأمة لذلك ينبغي تكوين مجموعة مهمتها توصيل ما نريد إيصاله للناس والتأكد من ذلك ولو تطلب هذا التوصيل تعرضهم لخطر مقارب لخطر عملية قتالية كوجود قسم يوزع وقسم مسلح يرقي ويحرس من بعيد أو حتى تطلب ذلك القيام بعملية عسكرية في سبيله كأن نخطف مثلا. ثم بعد إثارة ضجة حولها ونطلب من مراسلية المحطات والشبكات الإعلامية اعلان ما نريد إيصاله للناس كاملا مقابل تسليم الرهينة الجملة السابقة مثال افتراضي فيمكن أن يكون ما نريد إعلانه بيان تحذير أو تبرير لعمل مصيري هام جدا ونحو ذلك ستة سأطرح في هذه النقطة مثالا تطبيقيا لخطوة عسكرية سياسية تستفيد مما عرضناه لبعض مبادئ العدو والتي تحركه سياسيا وعسكريا وكما ذكرت من قبل أنه مثال فقط تبعا لأهداف تحركاتنا العسكرية في مرحلة شوكة النكاية والإنهاك خاصة هدف تقوقع العدو بقواته وقوات أعوانه من المرتدين حول أهداف معينة وانسحابهم من أماكن تواجدهم خاصة مناطق الجماهير بحيث نستطيع البدء في مرحلة إدارة التوحش وتابعا لمبدأ المصلح الذي يتبعه العدو والذي شرحنا بعض أبعاده فيما سبق فعلينا استهداف أهداف اقتصادية مؤثرة للعدو وعلينا تتويج ذلك باستهداف قطاع البترول حيث ان البترول هو شريان الحياة في الغرب وأمريكا منذ اكتشاف البترول وهي تراه سلعة رئيسية واستراتيجية حيوية في الحرب وضرورية في السلم ولازمة للنفوذ الدولي واستهداف اقتصاد العدو سياسة عسكرية ثبت نجاحها تاريخيا خاصة عندما يكون الطرف الذي يمارسها يقدم الدين او أي اعتبار آخر قبل الاقتصادي والمصالح الماد أو يكون قد خسر جل مصالحه المادية، ولم يتبقى عنده الكثير ليخسره، وهي من السياسة المشروعة في حروبنا، ولها أصول في السياسية الشرعية النبوية. في المثال التطبيقي الذي سنعرضه هنا، سنعرض كيف نقوم بذلك بدون إهدار نفوس أو أموال معصومة، وكيف نتفادى التشويه الإعلامية للعدو، حيث سيقوم العدو بحملة إعلامية توجه لنا كل التهم بداية من العمال إلى العمل على إفقار وإضعاف البلاد اقتصادياً. وسيشارك فيها بالطبع الأحبار والرهبان والطاقم الفذ من قيادات العمل الإسلامي خاصة أن أمامنا مثالاً سابقاً عندما استهدفت الجماعة الإسلامية بمصر قطاعي السياحة والبنوك نعم، هي لم تستطع استهدافهم بجدية لضعف استراتيجياتها العسكرية إلا أنه ظهر بوضوح وقتها عدم قدرتها على الوقوف في وجه التشويه الإعلامي على الرغم أنها استهدفت قطاعين ممتلئين بالممارسات المحرمة كيف سيكون حال التشويه في استهداف هدف اقتصادي كالبترول وهو مباح في الجملة ومستقر في أذهان الناس كونه مصدر رزق مئات الملايين من المسلمين في العالم العربي والإسلامي إذا أجبنا على المعضلات او الأسئلة المطروحة في الفقرة السابقة سنسهل الطريقة لاستهداف أي هدف اقتصادي دون البترول بالأولى فما هو الطرح المقترح؟ إذا علمنا أن فشل الجماعة الإسلامية في مواجهة التشويه الإعلامي الموجه لها عندما هاجمت السياحة والبنوك ناتج عن أنها عندما قامت بهذا العمل وضعت له تبريرين أولا أنها تضرب هدفا محرما ثانيا التركيبة التبريرية السياسية لاستهدافها اقتصاد العدو وقد كانت تبريران كافيين بقدر ما لتبرير العمل ولكن المشكلة أنهما لم يصلا بوضوح للجماهير نعم تناقلت الألسن أن تلك الأهداف محرمة ولكن التبرير الثاني وهو الأهم لم يصل إلا للنخبة بل لبعضها مما جعل الناس لا تفهم ما غرض هذه الجماعة بالضبط وهل هي تقدم بعض الأمور الثانوية على أمور أساسية أم أن لها غرضا غير مباشر من هذا لذلك أول خطوة في خطتنا الموضوع ينبغي أن تركز على تبرير العمل تبريرا شرعيا عقليا وأن فيه المصلحة في الدنيا والآخرة ثانيا أن يصل هذا التبرير واضحا إلى الناس والشعوب بحيث يقطع كل سبيل أو محاولة لتشويه عملنا إعلامياً فالجانب الإعلامي في هذه العملية سيكون ظهرنا الذي نحتمي به الخطوة الأولى تقوم إحدى المجموعات الإعلامية والتي أحد كوادرها متخصص في الدراسات الاقتصادية السياسية بإعداد دراسة تثبت فيها القيمة الحقيقية والسعر الحقيقي للبترول وكيف أنه على الرغم من أن الأبحاث المحمومة لم تجد لها أي بديل في الوقت الحاضر إلا أنها السلعة الوحيدة الأكثر تخلفا في الأسعار أمام مثيلاتها من السلع الأخرى حتى قيل أن ثمن نكتة ممثل على المسرح أغلى من ألف برميل نفط بحيث تجتمل الدراسة على تحديد لسعر حقيقي أو تقريبي لبرميل البترول طبقا للمعايير الاقتصادية السليمة ومع بيان لأهمية البترول السياسية كذلك، وبيان مدى الإجحاف والنهب الذي عانته الأمة عشرات السنين جراء بخس سعره، وبعد ذلك يسلم البحث إلى عضو في اللجنة يجيد صياغة البيانات التبريرية، فيقوم هذا العضو بوضع بيان ينبغي أن يخلو من تبرير أننا نضرب قطاع البترول من أجل أنه يباع للكفار، فتلك مسألة اجتهادية، وستفتح علينا أبواباً من الجدل الإعلامي، يصرف عملنا عن وجهته، بينما ما ينبغي أن يشتمل عليه البيان هي العناصر التالية 1. ملخص في سطور قليلة للدراسة التي أعدها الكادر الاقتصادي مع التركيز على مدى الإجحاف الذي لحق بالأمة من جراء بخص سعر البترول مع بيان كيف أن الأموال المتحصلة طوال عشرات السنين مع بخسها لم تذهب لبناء الأمة بقدر ما ذهب أغلبها لأرصدة حفنة من العملاء ووكلاء الغرب من أنظمتنا العربية والإسلامية بحيث يبقى فتاة الفتاة للأمة وشعوبها لذر الرماد في العيون مع بيان السعر الذي ينبغي أن يكون عليه البرميل حالياً وأن كل ذلك محصلة دراسة اقتصادية دقيقة تم توزيعها على الباحثين الاقتصاديين والسياسيين والنخب الإعلامية في عالمنا الإسلامي إعلان لجميع الدول التي تحصل على بترول من أراضي المسلمين أن عليها أن تدفع السعر الحقيقي المدون في الدراسة والبيان كليهما مع الاحتفاظ بحق المسلمين في المطالبة بفارق السعر عن كامل السنين السابقة وأننا نقول لمن يناقش في هذا السعر أن هذا السعر هو الذي يبيع به المسلمون ما يملكون ومن لا يريد أن يدفع ذلك السعر لا يشتري وأن الأموال التي ستدفع مقابل بترول المسلمين لا تدخل بعد اليوم في خزانة الأنظمة المثقوبة بثقب ينفذ على بنوك السويسرا وإنما تتسلمها لجان شعبية وتقوم هذه اللجان بإنفاقها على الشعوب المحتاجة وذلك بعد دفع مرتبات العاملين في قطاع البترول هذه اللجان الشعبية تتكون من أشخاص ثبتت أماناتهم من تجار البلاد وأعيان البلدان الإسلامية مع بيان أن هذا البيان صادر عن طليعة من الأمة تأبى أن تظل الأمة مسحوقة مسلوبة الإرادة 3- إعطاء مهلة مناسبة لبيان مدى التجاوب مع البيان واتخاذ خطوات جدية وإلا سيتم ضرب المنشئات البترولية خاصة الأنابيب التي لا يصاب من ضربها بشر أو الناقلات التي يديرها ويعمل عليها الكفار كذلك ضرب المنشئات والمعامل في حال خلوها من العاملين تجنبا لإيذاء المسلمين والتأكيد على ذلك أما بالنسبة للحراس فإذا كانوا من القوات النظامية لأنظمة العملاء والردة فسيتم التعامل معهم حيث إن هؤلاء الخونة لأمتهم لا حرمة لهم عندنا أما لو كان الحراس من شركات الحراسات الخاصة فسيتم مدافعتهم فقط حال محاولة قتل او أسر أحد المجاهدين لتسليمهم لأنظمة العمالة والردة أربعة توضيح جيد للشعوب أنه في حالة تأزم الظروف واضطرارنا إلى ذلك وتوقف قطاع البترول عن العمل لن تخسر شعوبنا شيئا إن شاء الله فأولا أغلب دخلنا من البترول يذهب أغلبه إلى الحسابات البنكية للحكام العملاء وأعوانهم ولا ينفق منه على الشعوب إلا ذر الرمادي في العيون ثانيا عندما يتوقف البيع يبقى البترول احتياطياً لدينا ونستطيع بيعه بعد ذلك بأكثر أضعافاً مضاعفة من سعره الحالي وأن فارق الأسعار سيغطي وزيادة أضعافاً مضاعفة إصلاح أي تخريب سيتم للمنشئات هذا على المدى القريب بإذن الله أما على البعيد فنأمل أن يتغير حال الأمة وقد استردت إرادتها وحقوقها وأموالها التي سلبها الغرب وعملاؤه من الحكام الخونة وأننا لا نفعل ذلك إلا من أجل مصلحة الأمة وأن عليهم تكذيب حملة أبواق الأنظمة التي ستنطلق لتشويه أهدافنا وأعمالنا وأنه إذا تحلينا بالصبر قليلا ستسترد الأمة قرارها وهيبتها الخطوة الثانية نعمل على أن تصل الدراسة الاقتصادية لأكبر قدر من النخب الاقتصادية والسياسية والإعلامية في العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي ليعلم الجميع مدى الظلم الذي الحقوه بالشعوب الفقيرة في أمتنا وكذلك لتشجيع الدول البترولية في غير منطقتنا الإسلامية على رفع سعر البترول بدورها أما البيان المختصر فينبغي أن يصل إلى كل بيت في أمتنا وبأي طريقة ممكنة حتى لو تطلب الأمر خطف مدير أو مهندس صليبي ويفضل أن يكون عاملا في قطاع البترول ولا يطلق سراحه إلا بشرط إعلان البيان في الصحف وقنوات التلفاز كاملاً ويمكن أن تتم عملية الخطف مثلا في نيجيريا أو السنغال أو أي بلد بترولي إسلامي حتى لو كانت العمليات المخطط لها بعد ذلك ستتم في أماكن أخرى كالخليج مثلا وإذا تعذر خطف صليبي غربي يمكن خطف أحد نصارى العرب الذين يعملون في قطاع البترول كذلك يمكن أن يكون المخطوف صحفيا غربيا ونحو ذلك ممن يتيسر خطفه من غير العاملين بقطاع البترول إذا كان خطفه يخدم الخطة الإعلامية المتعلقة بهذه العملية ويمكن أن يكون بدلا من عملية الخطف القيام بأي عمل يمكن أن يشد أنظار العالم ويجعله متشوقا لسماع البيان الذي سيلي ذلك العمل قد يتعجب البعض إذا قلت أن كل المطالب التي في البيان ليست هدفنا الأساسي بل المتوقع بعد القيام بالخطوتين السابقتين عدم استجابة الغرب أو الأنظمة لأي مطلب من المطالب السابقة بل ومحاولة الاستهانة بالتهديد مع كونهم سيتعاملون معه بأعلى درجات الجدية خاصة إذا تم الإعلان عنه عن طريق عملية خطف كما ذكرنا بل من المتوقع أيضا أن لا تسفر عملياتنا المحدودة التي ستعقب انتهاء المهلة المحددة في البيان عن إيقاف ضخ البترول إلى الغرب ولكنها على الأقل ستعمل على رفع سعر البترول ولو على الأقل لتغطية النظم الأمنية الإلكترونية ومرتبات الجنود والحراسات التي ستنتشر لتملأ طريق خطوط أنابيب البترول ومنشئات قطاع البترول الضخمة وملحقاتها الكثيرة بل ونتوقع ارتفاع سعر إضافي جراء الأزمة السياسية التي ستحدثها العمليات بل إننا نتوقع أيضا ارتفاع سعر البترول قبل العمليات من جراء البيان والدراسة الصادرة فقط وفي ذلك مكسب إعلامي جيد أننا رفعنا سعر البترول بمجرد بيان ثم رفعناه مرة أخرى ببعض العمليات المحدودة تجاه اهداف بترولية ضعيفة التأمين قد يتعجب البعض أكثر إذا قلت أن كل ما سبق لا يهم وأن كل النتائج التي ذكرتها في الفقرة السابقة لا تهمنا سواء السلبية المتوقعة أو الاستجابة الغير متوقعة للمطالب ولكن ما يهمنا هو تقوقع النخبة من قوات العدو بأعداد غفيرة على المواقع الاقتصادية لحراستها وعندما توضع أفضل القوات لحراسة آلاف من المواقع البترولية أو الاقتصادية في البلد الواحد ستخل الأطراف والمناطق المزدحمة من القوات وإن وجدت فستوجد قوات ضعيفة يسهل مواجهتها إذا لزم الأمر ويسهل تجنيد الشعوب في وجودها باتفاق غير مكتوب فنحن لا نعقد عهدا أو اتفاقا مع جنود وضباط أنظمة الردة ولكن لن نتعرض لهم بالقتل إذا تركونا نتدرب وندعو ونجند بحرية في المناطق المزدحمة والأطراف وإذا تعرضوا لنا ليس لهم منا غير السيف وبذلك نخطو خطوات واسعة نحو مرحلة إدارة التوحش والتي تبدأ بتخير جنود الردة المهملين المتروكين في الأطراف والمناطق المزدحمة حيث أن النخبة والقوات المجهزة موزعة بين حراسات الحكام وأهل الصليب وبين حراسات المناطق الاقتصادية ومناطق اللهوي والسياحة أقول نبدأ بتخير القوات الضعيفة بين القتل أو الانضمام لنا أو الفرار وترك السلاح ويتركون لنا إدارة المناطق التي ستكون قد بدأت تعاني من ضعف السلطات فيها وقد انتشرت فيها العصابات وعدم الأمان والذي ينبغي علينا أن نعمل على علاجه وإدارة هذا التوحش ملاحظة هذا التوحش وعدم الأمان بسبب بعض العصابات أفضل شرعاً وواقعاً من سيطرة السلطات على الأوضاع ووضع الناس تحت المهنة في أقسام الشرطة واجبار الناس على قبول الكفر والتحاكم للقوانين الوضعية والخضوع للطواغيت فإن ذلك أكثر إضاعة للأمن فإن الشرك أكبر مظاهر عدم الأمن وكفى بعدم الأمن من النار فتنة لذلك قال أئمتنا لئن اقتتلت البادية والحاضرة فلم يبق منهم أحد أفضل من أن ينصب طاغوت يحكم بخلاف شريعة الإسلام كذلك وجود بعض العصابات سيكون محدودا وستبدأ الشعوب في التسلح للدفاع عن نفسها بدلا من الحالة السابقة من الرضوخ لجند الطاغوت وسيعمل الأهالي بنصيحة خطباء المساجد بالتحاكم للشرع في قضاياهم بعد الفراغ القضائي الذي سيحدث نتيجة انهيار أو ضعف السلطات ويبدأ الأمر بالتحرك لما نريد بإذن الله حيث سنكون نحن أكبر قوة منظمة بإذن الله بين جميع الأطراف وأقدر شوكة قادرة على ضبط الجانب الأمني والقضائي كذلك أحب أن أنبه بعض المشفقين علينا من التشويه الإعلامي والحملات الإعلامية الموجهة ضدنا التي قد تنتج من مثل تلك العمليات التي ستوجه للاقتصاد أو البترول أقول لهؤلاء هونو على أنفسكم واستعدوا لما هو أكبر من ذلك وإلا فلن يستقيم لنا جهاد ولنجلس في بيوتنا أفضل إذا كنا سنبدأ النحيبة من الآن فيجب علينا عدم الاعتبار لمثل تلك الحملات ويجب الاستعداد لصدها بقدر الإمكان وإلا فمتى؟ وليعلم من وضع رجله في طريق الجهاد أنه قد يأتي علينا يوم عندما تحتدم المعارك نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة سنرى فيه ملايين المهجرين من المناطق هربا من شدة القتال مع أنظمة الردة او مع الصليبية والصهيونية كما حدث عندما احتدمت المعارك في أفغانستان والشيشان وسنواجه بحملات إعلامية وقد يشارك فيها الجهابذة من قادة الحركات الإسلامية أننا نحن المتسببون في ذلك وقد تتسبب موجات قصف جيوش الردة والصليب لقتل الآلاف ويجب أن نحضر أنفسنا لذلك حتى إن أحد القادة الأفغان كان يجلس مع الشيخ عبد الله عزام رحمه الله فأتته رسالة فيها خبر قتل أكثر من عشرين فرد من عائلته أثناء قصف إحدى القرى والرجل يستمر في الحديث فيقول له الشيخ ما الخبر الذي جاءك؟ فيخبره يقول الشيخ عبد الله ينقل لي خبر مقتل أقاربه وكأنه يحدثه أن هارون الرشيد كان يحج عاما ويغزو عاما ويكمل ما كانا يتحاوران فيه وكأن شيئا لم يحدث وهذه هي الحرب ويجب أن تتعود الشعوب عليها وإلا فمتى وكيف سنخرج من التيه ويجب أن نتحضر بقدر الإمكان لرد الحملات التشويهية وإذا أخلصنا في عملنا وأتقنناه فستصل كلماتنا إلى قلوب الناس وستلقف عصانا كل الافك الذي يروجون له في حقنا وسيصبر الناس معنا طالما كنا طليعة الصابرين أما لو بدأنا الشكوى والنحيب والجزع من الآن فحق للناس أن يجزعوا أعيد التنبيه أن ما ذكرته هنا بخصوص البترول هو فقط مثال لشحذ الذهن إلا أن استراتيجية استهداف اقتصاد العدو بصفة عامة استراتيجية معتبرة سياسيا وعسكريا ولا ينبغي أن تغيب عن الحركة الراشدة وقد نبه عليها قيادات الجهاد في أكثر من دراسة وأكثر من بيان الفصل السابع الاستقطاب معركة ملتهبة الإعلام إتقان الإدارة رفع الحالة الإيمانية، المخاطبة المباشرة، العفو، التأليف بالمال أروع الأهداف التي تحققت من سياسة حركة التجديد في المرحلة الحالية والتي بدأت في منتصف التسعينات هي جعلنا لا نخشى من عواقب أن يبلغ الاستقطاب في الأمة أقصى مدى له لا شك أن في كل المعارك السابقة على هذه المرحلة كان ينبغي علينا أن نسعى إلى الاستقطاب لتتطور المعركة التطور المأمول وقد حدث ذلك بالفعل في بعض البلاد وظهرت نتائجه المشجعة إلا أن التحركات في كثير من البلدان تخوفت من احداث الاستقطاب خوفا من فقدان السيطرة عليه خاصة في ظل الجهل المتفشي في الأمة والإعلام الموجه وشبهات الأحبار والرهبان ودعاة الجماعات الإسلامية الذين باتوا وقتها دعاة للوحدة الوطنية مثلهم مثل النصارى ومثل دعاة الوطنية من الأحزاب العلمانية المرتدة والأمثلة كثيرة حتى وصل الأمر بالبعض بعقد الاجتماعات مع نصار العرب والأحزاب العلمانية للتنديد بأعمال جماعات الجهاد التي ستفرق الوطن وحسبنا الله ونعم الوكيل نقصد بالاستقطاب هنا هو جر الشعوب إلى المعركة بحيث يحدث بين الناس كل الناس استقطاب فيذهب فريق منهم إلى جانب أهل الحق وفريق إلى جانب أهل الباطل ويتبقى فريق ثالث محايد ينتظر نتيجة المعركة لينضم للمنتصر وعلينا جذب تعاطف في هذا الفريق وجعله يتمنى انتصار أهل الإيمان خاصة أنه قد يكون لهذا الفريق دور حاسم في المراحل الأخيرة من المعركة الحالية جر الشعوب إلى المعركة يتطلب مزيدا من الأعمال التي تشعل المواجهة والتي تجعل الناس تدخل المعركة شاءت أم أبت بحيث يؤوب كل فرد إلى الجانب الذي يستحق وعلينا أن نجعل هذه المعركة الشديدة بحيث يكون الموت أقرب شيء إلى النفوس بحيث يدرك الفريقان أن خوض هذه المعركة يؤدي في الغالب إلى الموت فيكون ذلك دافعاً قويا لان يختار الفرد القتال في صف أهل الحق ليموت على خير أفضل له من أن يموت على باطل ويخسر الدنيا والآخرة وهذه كانت سياسة القتال عند الأوائل أن تتحول المجتمعات إلى فريقين يختصمان يتم إشعال معركة شديدة بينهما نهايتها النصر أو الشهادة شعارها الحرب المجلية أو السلم المخزية فريقين يختصمان فريق في الجنة وفريق في السعير قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وهذه المعركة وحدها بهذه الحدة وهذه المفاصلة هي التي نستطيع فيها استقطاب أكبر قدر من الأفراد لصفنا بحيث لا نأسى بعدها على من يهلك في الصف الآخر ونفرح لمن يصطفيه الله في صفوف أهل الإيمان بالشهادة هذه المعركة بهذه الحدة وهذه المفاصلة هي التي ستؤتي أكلها بإذن الله أما لو أصغينا لترهات أصحاب الوطنية والتراب فلنجلس في بيوتنا أفضل من فشل تأتي من بعده الأهوال حاشية سفلية راجع مقال رجالنا وأفراد العدو تحت النار وهو من المقالات الملحقة بالدراسة انتهت الحاشية لا شك أنه كلما زاد وهج ولهيب المعركة واشتدت وطأتها على الناس والمجتمع في جانب العدو والناس والمجتمع في جانبنا يحرك ذلك القلوب والعقول وتبلغ الحجة على الناس أقصى مدلها ومن ثم يبلغ الاستقطاب مداه إلا أنه في مقابل هذه الشدة من لهيب معركة حامية الوطيس نجد أن كل مرحلة من مراحل معركتنا تحتاج إلى أساليب من اللين ونحو ذلك تعادل ذلك ليستقيم الأمر خاصة أنه في كل مرحلة من مراحل المعركة ستختلف الفئات التي ينبغي أن نركز الاستقطاب عليها مع عدم إهمال باقي الفئات في مرحلة شوكة النكاية والإنهاك نحتاج لاستقطاب الأخيار من شباب الأمة وأفضل وسيلة لذلك هي العمليات المبررة شرعاً وعقلاً أعلى درجات التبرير أن تبرر العملية نفسها بنفسها ولكن لوجود الإعلام المضاد يصعب إيجاد العملية التي تبرر نفسها بنفسها وإن كان من الممكن أن نقوم بذلك عندما نصل لمرحلة شل هذا الإعلام وذلك يحدث عندما ترتقي المجموعات وتتصاعد وتكثف العمليات وعندها يعجز الإعلام عن متابعتها وتشويهها أو تشويه أهدافها أما في المرحلة التي ينشط فيها الإعلام المضاد فلا سبيل لتبرير العمليات إلا بإصدار بيانات مطبوعة وبيانات من خلال الإعلام المسموع أو المرئي تمهد لكل للعمليات قبل القيام بها دون تحديد طبعا. وتبرر لها بعد القيام بها تبريرا شرعيا وعقليا قويا يراع فيها الفئة المخاطبة وينبغي أن تصل هذه البيانات لكل الناس ولا تقتصر على النخبة ينبغي أن تشمل أغلب البيانات أهدافنا العامة المقبولة عند الناس حتى بدون عبارات صريحة أننا نقاتل لإخراج أعداء الأمة ووكلائهم الذين دمروا البلاد عقائديا ونهبوا ثرواتها وأحالونا لعبيد لهم وأنهم كما يرى كل أحد يدمرون كل شيء عيانا بيانا بل ويقبضون تكلفة قتلهم وتدميرهم لنا أما في مرحلة إدارة التوحش فهنا يبدأ الاستقطاب بأخذ أهمية من نوع آخر عند حدوث التوحش في مناطق عدة سواء التي سنعمل على إدارتها او ما يجاورها من مناطق أو ما يبعد عنها أقول عندما يحدث التوحش يبدأ يحدث نوع تلقائي من الاستقطاب بين الناس الذين يعيشون في منطقة الفوضى بأن يلتف الناس طلبا للأمن حول كبراء البلد أو تنظيم حزبي أو جهادي أو تنظيم عسكري من بقايا الجيوش أو الشرطة بأنظمة الردة وفي هذه الحالة تبدأ اول وسائل استقطاب هذه التجمعات لتدخل في موالات أهل الحق بقيام مجموعات الإدارة التابعة لنا بإحسان إدارة المناطق التي تحت سيطرتهم مع القيام بدعاية إعلامية جيدة بما وصلت إليها حالة مناطقنا من أمان وعدالة بتحكيم الشرع وتكافل وإعداد وتدريب وارتقاء سنجد بإذن الله مع هذه الخطوة الأولى هجرة مطردة من شباب المناطق الأخرى إلى مناطقنا لنصرتها والعيش فيها على الرغم مما يمكن أن يغلب عليها من نقص في الأنفس والثمرات أو تركيز الضغط عليها من قبل الأعداء القصد اول وسيلة من وسائل الاستقطاب في مرحلة إدارة التوحش هي إحسان إدارة المناطق التي تحت سيطرتنا أما باقي وسائل الاستقطاب في هذه المرحلة فنلخص أهمها في التالي رفع الحالة الإيمانية رفع الحالة الإيمانية هو أقصر طريق لاستقطاب الناس الذين يعيشون في المنطقة التي نديرها فهناك فرق بين كون الناس يقبلون إدارتنا لهم لنحقق لهم الأمنة ونحو ذلك وبين أن ينخرطوا في صفوفنا والعمل لأهدافنا والتدريب والقتال معنا ونحو ذلك ورفع حالة المجتمع الإيمانية في هذه الحالة يسهل استقطاب هؤلاء الناس إلى صفوفنا العاملة المخاطبة المباشرة بالنسبة لاستقطاب مناطق مجاورة تديرها تنظيمات أخرى علينا أن نوجه رسولا للإدارة المسؤولة عن المناطق المجاورة لدعوتها للدخول في ولاء أهل التوحيد والجهاد قد نجد منهم تخوفا من الدخول في اتحاد تام خوفا من أن يعامل العدو مناطقهم كما يعامل مناطقنا فنركز دعوتنا في هذه الحالة على الدرجة الأقل وهي الدخول في تحالف على بعض المقاصد الشرعية وقد نجد منهم مثل التخوف السابق فننتقل معهم إلى المرحلة الأخيرة وهي أننا ان تفهمنا رفضهم للعرضين الأولين إلا أننا لن نقبل بحال أن نسمع يوما أن منطقتهم يحكم فيها غير الشرع وإلا أصبحت إدارتهم في هذه الحالة مثل إدارات الأعداء سواء بسواء وإذا استقر الأمر على الحد الأدنى سيكون الزمن كفيلا بتوفيق الله عز وجل بتقريب العلاقة مع هذه المنطقة مما يدخل تحت هذه النقطة أننا سنجد مناطق تقع تحت إدارة قبائل تستمد قوتها على مواجهة القوة المختلفة من حولها كبقايا قوات أنظمة الردة والعصابات المنظمة وغارات أهل الصليب من قوة عصبيتها ونحن عندما نخاطب هذه العصبيات لا ينبغي علينا دعوتهم لنبذ عصبيتهم بل علينا استقطاب هذه العصبيات وتحويلها إلى عصبيات محمودة فهم لديهم قوة وطاقة فلا ينبغي أن يبدد خطابنا هذه القوة ففضلاً عن صعوبة ذلك، فإن الأفضل هو تحويل مسار هذه العصبية لتكون في سبيل الله، خاصةً أن عندهم استعداداً للتضحية من أجل المبادئ والشرف الذي يعتقدونه، وممكن أن يبدأ الأمر بتأليف المطاعين فيهم بالمال ونحو ذلك، ثم بعد فترة، عندما يختلط أتباعهم بأتباعنا وتخالط قلوبهم بشاشة الإيمان سنجد أن أتباعهم لا يقبلون منهم أي أوامر تخالف الشرع نعم تبقى العصبية ولكن تتحول إلى عصبية ممدوحة بدلاً عن العصبية المذمومة التي كانوا عليها العفو إذا وقع في أيدينا أحد المطاعين أو مجموعة من الأفراد من أهل الكفر الأصلي او أهل الردة وجدنا أنه لا خطورة كبيرة من العفو عنهم وترجح لنا أن يؤدي ذلك إلى تأليف قلوبهم، ومن ثم انضمامهم واتباعهم لأهل الإيمان، أو على الأقل كف شر أتباعهم عنه، مع ملاحظة أنه لا عفو عن المرتد إلا إذا أسلم، ونحن حال إسلامه مخيرون بين العفو أو القتل لأنه تاب بعد القدرة، أقول إذا ترجح لنا ذلك ولم يكن هناك مصالح من قتلهم تفوق مصالح العفو، فإن ذلك يكون من الوسائل الناجعة للاستقطاب، التأليف بالمال عندما نبدأ في إدارة بعض المناطق بإذن الله ستتدفق علينا الموارد المالية من أموال الصدقات التي يمكن تأمين وصولها في هذه الحالة بصور مختلفة أفضل من الوضع الحالي كذلك الأموال المتحصلة من المؤسسات المالية التي سنغنمها مما تركته سلطات أنظمة الردة عند مغادرتها تلك المناطق بالطبع ستكون تلك المؤسسات من الفئة الصغرى أو المتوسطة أما الشركات والمصانع والمؤسسات الكبرى والعملاقة كالبترول ونحو ذلك فكما ذكرنا من قبل ستحشد أنظمة الردة ما معها من قوات حولها لحمايتها بالطبع ستكون هناك نفقات وحقوق للناس ومظالم ينبغي تأدية هذه الحقوق قبل كل شيء إلا أننا بحسن التدبير والتعامل مع تلك الموارد يمكن أن نتدخر منها لما يجد من حاجات العمل الإسلامي من هنا آن الأوان ليقوم الراسخون في العلم من أهل التوحيد والجهاد لتأصيل وبيان تفاصيل كيفية صرف بعض الأموال لبعض المطاعين من الناس ونحو ذلك لتأليف قلوبهم حتى يعطوا الولاء لإداراتنا وتكون تفاصيل وقواعد هذا الأمر معلنة وواضحة بحيث لا يقع شيئا في النفوس حاشية سفلية طبيعة المدن في العصر الحديث ليس بها نظام المطاعين والكبراء بل تسيطر عليها الأجهزة الأمنية فتقريبا قضت المدنية الحديثة في ظل الهجرة من الأرياف والبوادي وشبه اغتراب الناس على تلك الظاهرة الاجتماعية بل حتى الأرياف والبوادي يعمد النظام الجاهلي المعاصر على تفتيت وتذويب العصبيات والعشائر ليحكم سيطرته عليها أو يحرف تلك العصبيات إلى وجهة جاهلية تخدم أهدافه إلا أنه ما زالت كثير من الأرياف والبوادي وبعض المدن التي بها تجمعات محافظة على تقليدها ما زالت بها ذلك النظام بدرجة ما انتهت الحاشية بداية نؤكد على أن معركتنا هي معركة توحيد ضد كفر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 والله غفور رحيم والسياسة الشرعية في العهد النبوي فيها وقائع كثيرة تم فيها استخدام المال لتأليف القلوب بضوابط محددة ويدخل في تأليف القلوب بالمال التأليف بالمناصب الشكلية الغير مؤثرة على العمل التي تعطي المطاع أو المعظم في قومه أو عشيرته نوعا من الجاه مقابل أن يدخل أتباعه ومن حوله في حركة الجهاد تحت إمرتقادة الجهاد لتحقيق أهداف الجهاد وقلنا أن هؤلاء بعد اختلاطهم بشباب الجهاد ستخالط بشاشة الإيمان قلوبهم بإذن الله ومن ثم سينفضون عن المطاع السابق وإن بقوا معه شكليا إذا لم يهتد باطناً مثلهم ولنتذكر كيف أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه كان على استعداد أن يقتل أباه لو طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك